الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام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 قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه كنا نتكلم في الصلاة هل المراد بذلك أنهم كانوا يتكلمون كما يتكلمون خارجها يكلم الرجل صاحبه في كل شأن من شؤونه أو أن المقصود أنهم كانوا يردون السلام مثلاً على من سلم عليهم. هكذا حمله بعض أهل العلم الحافظ ابن حجر رحمه الله. ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه حينما قدم من الحبشة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام. ثم أخبره بعد ذلك عن علة ترك السلام ترك رد السلام عليه كما سيأتي كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه كنا نتكلم متى كان تحريم الكلام في الصلاة متى منعوا من الكلام في الصلاة ظاهر هذا أن هذا كان في المدينة لأن زيد ابن أرقم رضي الله تعالى عنه كان في المدينة وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم وما كان بمكة ومعلوم أن هذه الآية وقوموا لله قانتين آية مكية يدل على ذلك الحديث الذي أشرته إليه هو حديث بن مسعود رضي الله عنه لما قدم من الحبشة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه وقال له بعد أن فرغ من صلاته إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله أحدث أن تكلم في الصلاة فهذا كان, كان في مكة وعلى كل حال يحتمل أن يكون المراد كنا نتكلم في الصلاة أنه أضاف ذلك إليهم وهو يقصد أن ذلك كان من شأن المسلمين كان من شأن المسلمين في أول الإسلام كنا نتكلم في الصلاة وإن لم يكن قد شهد ذلك وحضره وأدركه هذا توجيه ومن أهل العلم من يقول إن ذلك كان أكثر من مرة وهذا فيه بعد ومنهم من يقول كان الرجل يتكلم ثم منع من الكلام ثم صار يرد السلام ثم بعد ذلك منع منه وهذا كله لدليل عليه فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يحدث عن أمر المسلمين في أوله حيث كانوا يتكلمون في الصلاة يقول حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ونهينا عن الكلام قوموا لله قانتين هذا التعقيب فأمرنا بالسكوت يشعر أن القنوت هنا في هذه الآية يراد به السكوت السكوت لأنه قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وليس المقصود أمرنا بالسكوت السكوت الذي يكون تاما بحيث أن الإنسان لا يقول الأذكار في الصلاة ولا يقرأ الفاتحة ولا يقرأ سورة ليس هذا هو المراد وليس هذا هو الكلام المنفي وإنما المقصود الكلام الذي هو خارج عنها خارج عن الصلاة وهذا لا إشكال فيه فالقنوت هنا يمكن أن يحمل على السكوت لأن القنوت يأتي بمعنى السكوت ويأتي بمعنى الدعاء ويأتي أيضا بمعانى أخر كالخضوع وطول القيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت وشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله له رسالة خاصة في القنوت قنوت الأشياء لله عز وجل وذكر أنه تتبع موارد هذه الكلمة في القرآن وخرج بنتيجة وهي أن هذه الكلمة تعني دوام الطاعة يا مريم اقنطي لربك أي داومي على الطاعة والقانتين والقانتات يعني الذين يديمون الطاعة لله عز وجل وهكذا ولكن هل هو المراد هنا فأمرنا وقوموا لله قانتين يعني مديمين للطاعة أو يفسر بالسكوت لو فسر بالسكوت فهذا أقرب الله تعالى أعلم وقد ذكر بعض أهل العلم بأن أصل معنى القنوت هو الدوام على الشيء الدوام على الشيء فالساكت في الصلاة قانت والمطيع لله عز وجل المستمر على طاعته قانت وهكذا طيب نهينا عن الكلام عرفنا أن الأذكار والقراءة وماشي... ذلك كله كلام فليس هو المراد بقوله ونهينا عن الكلام. ولا لا. طيب. لو أنه قرأ آية آية من القرآن أو جزء من آية وقصد بها الكلام. قصد بها الكلام. هل تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ الآن لو أراد أن يكلم إنسان اسمه موسى ويقول له خذ الكتاب فقال يا موسى خذ الكتاب الضيوف طرقوا الباب فأخذ الجهاز يرد عليهم وقال لهم ادخلوا الباب وهو يصلي. تبطل صلاته ولما تبطل تبطل, تبطل لما تبطل تبطل إن قصد به الكلام لا يقصد به القرآن فإنها تبطل لكن لو أنه قصد الآية وأراد بها أن ينبه على معنى ينبه هؤلاء على شيء فمثل هذا قال جماعة من أهل العلم بأن صلاته صحيح لا تبطل قصد قراءة الآية يا موسى خذ الكتاب ليشعر الآخر أيضا بمراده قالوا قال جماعة لا تبطل بهذا وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ عند البيت نعم وهذا البلد الأمين قرأ السورة ثم رفع صوته عند هذه الآية للمناسبة وإن كان هذا ليس بدليل واضح على المطلوب على كل حال إن قصد القراءة لا تبطل وإن قصد التكلم بطلت طيب هناك أشياء يعني ما هو الكلام المراد ما الذي يصدق عليه أنه كلام هل هو الكلام المفيد أو كل ما ينطق به الإنسان أو ما يتركب من حرفين الآن لو قلنا يتركب من حرفين باعتبار أن أقل الكلام ما يدل على معنى ما يتركب من حرفين حروف الجر مثلا في فإذا تكلم بحرفين تبطل لما تبطل هذا يصدق عليه أنه كلام طيب لو تكلم بحرف واحد حروف الجر بل حتى فعل الأمر أحيانا تقول إيش مثل قي ها قي عي ها وما أشبه هذا فهذا من حرف واحد وكلام. طيب لو تنحنح هل تبطل صلاته ولا ما تبطل لو تأوه وهو يصلي تأوه لو بكى ترددت بعض الحروف وهو يبكي لو تثائب وصدر منه صوت هاه طبعا هو مأمور أن يكظم ما استطاع لكن لو فعل وما أكثر هؤلاء هل تبطل صلاته ولا ما تبطل بعض الناس إذا عطس صدر منه أكثر من مجرد العطاس يصدر شاء مضمومة واو وقبلها ألف أيضا ولا لا لا فهذا كلام ولو هو كلام فما الذي يبطلها أو ما الذي يمنع طيب لو تكلم ناسيا لو تكلم جاهلا نعم، لو تألم ألما شديدا من شدة الألم قال أي مثلا هل يعتبر فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يمنع مما يصدق عليه في العرف أنه كلام فالنحنحة ليست بكلام وما يصدر من الإنسان عند التفاوب مع أنه مأمور بكظمه لا يعتبر كلام وما يصدر منه عند العطاس ليس بكلام سيد ليس بكلام وما يصدر عنده معه من الحروف عند البكاء دون أن ينطق بكلمات ليس بكلام كل هذا ليس بكلام ولا يبطلها وهكذا الكلام الذي يصدر من الإنسان جهلا منه فإنه لا يؤخذ عليه وصلاته صحيحة ويدل عليه حديث معاوية السلمي رضي الله عنه فإنه لما عطس قال الحمد لله وقال واثك لأمياه ما بالكم تنظرون إلي فتكلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يعيد الصلاة وإنما علمه أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس كلام الناس ف كذلك لو أنه صدر من هذا من غير قصد غلب لو أنه ضرب فنطق بكلمة أو نحو ذلك من غير قصد من شدة الألم صدرت منه كلمة تدل على التألم فما الحكم؟ لا تبطل صلاته لا تبطل صلاته فالجاهل إذا تكلم لا تبطل صلاته وما صدر من الإنسان من غير قصد فإنه لا يؤاخذ عليه وهكذا طيب لعل هذا يكفي فضلنا. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم و... نعم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة سبق الكلام على هذه المسألة وذكرنا بعض الجوانب المتعلقة بها عند الكلام على أحاديث المواقيت يعني يصلي الظهر بالهاجره. ما هي الحكمة من الإبراد لماذا الإبراد هل الإبراد من أجل أن شدة الحر تذهب الخشوع هل هذا هو المراد هل المراد بالإبراد لأن هؤلاء الذين يأتون إلى المسجد يتأذون من حر الشمس فإرفاقا بهم مراعاة لهم جاءت هذه الأحاديث أو أن ذلك لعلة أخرى وهي أن النار تسجر في تلك الساعة كما دل عليه حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه عند مسلم حيث أمر بأن أمره أن لا يصلي في تلك الساعة عند استواء الشمس قال فإنها ساعة تسجر فيها جهنم تسجر فيها جهنم إذا كانت العلة هي هذه إذا كانت العلة هي هذه فمعنى ذلك أن الإبراج مشروع وسنة وليس برخصة بل هو سنة لمن؟ لمن؟ كان في المسجد يعني لو أن الجماعة كانوا أصلا في المسجد جماعة اجتمعوا في المسجد لدرس أو ل... كانوا معتكفين مثلا أو غير ذلك لا يحصل لهم مشقة بالخروج إلى الصلاة هم لا يخرجون إليها أو كان يأتي وهو مكتن بشيء مثل السيارة مكيفة أو المرأة في البيت أو كان من كان معذورا بترك الجماعة يصلي في بيته من فاتته كل هؤلاء يقال السنة في حقهم الإبراد في وقت شدة الحر هذا إذا قلنا لأنها ساعة تسجر فيها جهنم لقلنا هذه العلة فإن هذه سنة وليست القضية تتعلق بالمشقة التي تلحق الناس أو أن ذلك يكون سببا لذهاب الخشوع وإذا قيل هذا بأن هذا له علة أخرى وهي ذهاب الخشوع فإن هذا لا يكون لقوم قد اجتمعوا أصلا في المسجد أو لمن يصلي في بيته المرأة التي تصلي في بيتها قال الصلاة في أول الوقت أفضل إذا قلنا إن الإبراد سنة فمعنى ذلك أنه هو الأفضل ولو ذهبت المشقة لأي سبب من الأسباب وإذا قلنا بأنه رخصه نقول تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل والمشقة التي تلحقهم هي أعظم في أجلهم كما يدل على هذا عند القائل به الأحاديث التي تدل على أن أفضل العمل كما سبق الصلاة إيش أي في أول وقتها كما ورد في بعض الروايات فالآن العلة إما أن تكون تسجير النار وإما أن تكون المشقة نعم فالحديث حديث عمرو بن عبسة فإنها ساعة تسجر فيها النار فإنها ساعة تسجر فيها النار نعم لكن هذا متى عند استواء الشمس بمعنى أن تكون في كبد السماء وهو وقت نهي أصلا نعم هذا وقت نهي ولكن إذا زال وقت النهي فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع التي تكون قبل الظهر أنها تفتح لها أبواب السماء والأحاديث الأخرى التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة فحديث عمر بن عبسة رضي الله عنه لا يدل على العلة هنا والله تعالى أعلم ولو قال قائل بأن العلة هي المشقة التي تلحقهم فكان هذا له وجه قريب من النظر والله تعالى أعلم وبناء عليه فالمرأة تصلي في أول في أول الوقت ومن كان معذورا في ترك الجماعة يصلي في أول الوقت ومن اجتمعوا أصلا في المسجد وجدوا في المسجد فإنهم يصلون وهكذا الذين يصلون في الشركات في في مصلا عندهم مثلا أو الطلاب في المدارس أو نحو هذا يصلون في أول الوقت نعم فأبردوا عن الصلاح الإبراد إلى أي حد الإبراد من أهل العلم يقول إلى أن يصير للحيطان ظل يمكن أن يمشي به الماره فيستظلون به حيث لا يمشون مع الشمس، لا يمشون في الشمس. إلى أي حد هذا الظل؟ يعني زائد فيئ الزوال. وتكلمنا من قبل عن فيئ الزوال. إضافة إلى فيئ الزوال، بعضهم قدره بذراع، وبعضهم قدره بربع قامة، وبعضهم بثلث قامة، وبعضهم بنصف قامة. نعم. وكل هذا لا دليله. لا دليل عليه وفي حديث أبي ذرف الصحيحين قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد حتى رأينا فيئة التلول لكن هذا الفير أو إلى أي حد ذراع أو أقل أو أكثر ليس ذلك مبينا في هذه الرواية لكن في رواية أخرى عند البخاري حتى يس... حتى ساوى الظل حتى الظل التلول فظاهر هذا إذا سواها أن هذا عند وقت ما؟ عند وقت العصر لأن وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله هذا وقت العصر ولهذا بعض أهل العلم قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم جمعها مع العصر لأنهم كانوا في سفر ومنهم من قال لا أراد بذلك التحقيق بمعنى أنه صار للتلال ظل محقق يراه الناظر يساوي إبصاره لها، يعني كما أنه يبصرها، فصار لها ظل يبصر، وهذا فيه في شيء من التكلف أو التأويل. يقولون ساواه في الظهور، لا في المقدار، وعلى كل حال. الأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك لم يحد وإنما المقصود هو الإبراد وذلك يتحقق بتأخيرها إلى أن تنكسر حدة الشمس ووهجها وحرارتها الملتهبة الشديدة وهذا يكون قريبا من وقت العصر يعني في آخر وقت الظهر طبعا بهذا لا يحصل أن الوقت يتحول إلى برودة وإنما يبقى في حرارة لكن حدة الحرارة وشدة الحرارة ما هي مثل الساعة 12 الظهر لما يصلي ساعة في في الصيف لما يصلي ساعة ثلاث مثلا في الصيف متى يدخل الوقت في الصيف 2:3 في الصيف في الصيف وقت العصر متى يدخل ها 3:15 2:3 او بعد لا مو 2:3 لا لا في الصيف مو الايام الصيف الصيف وسط الصيف جيد فلو صلى الإنسان لو أنهم صلوا الساعة ثلاث جيد أو ثلاث إلى عشر هل تكون الشمس مثلها مثل الساعة المعاش أبدا الذي يخرج من بيته للصلاة هل يعاني مثل ما يعاني اللي يخرج الساعة المعاش أبدا قس هذا في وقت الصيف حينما تذهب إلى الحرم مثلا في وقت الصيف لصلاة الظهر مثل لما تخرج لصلاة العصر أبدا مع أن الحرارة موجودة فإذا صلى قبل دخول وقت العصر في ربع ساعة أو نصف ساعة أو نحو هذا فلا شك أن شدة الحر شدة الحر تخف وعلى هذا يمكن أن يحمل حديث خباب لأشرنا إليه سابقا حينما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرنضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا هو عنده مسلم لم يشكن ما قال العلماء قال كيف نجمع بينه وبين هذا الحديث أبرد لم يشكن لأن الظاهر المتبادر منه كما فهمه أكثر أهل, أكثر أهل العلم لم يشكن يعني لم يجبن نعم ولم يذهب شكوانا ف وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك جميعا لا يعارض هذا لأنه وإن صلوا في حال الإبراد حققوا هذا المعنى فإنه يبقى يبقى الحر ويبقى أن الجباه تتأذى من الشمس من الحرارة فكأنهم أرادوا وقتاً أطول للإبراد كأنهم أرادوا هذا وطلبوه فبعد ذلك يدخل وقت العصر وهذا أحسن من دعوى النسخ أن يقال إن الحديث نسخ بالأمر بالإبراد فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال وهكذا التأويل الآخر. من قال بأنه فلم يشكنا يعني لم يحوجنا إلى الشكوى عالج الموضوع عالج المشكلة أزالها بمعنى أنه أمر بالإبراد على كل حال هذا كله تذكير بهذه المسألة التي سبق الكلام عليها عند الحديث المتعلق بالمواقيت كما سبق كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة نعم يصلي الظهر بالهاجرة ويمكن يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمكن أن يستدل من قال بالنسخ بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبرد بالصلاة فإن شدة الحرب فيح جهنم الحديث فيه ضعف على كل حال والحافظ بن حجر قال رجاله ثقات وجود اسناده الإمام أحمد يقول الإمام أحمد هذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخاري قال عنه بأنه محفوظ ومن من ضعفه الألباني رحمه الله ف وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد أبرد بالصلاة وكل ذلك قد سبق كل هذا قد سبق طيب يقول إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أي صلاة أي الصلوات العصر صلاة الظهر صلاة الظهر بالإجماع هي التي يبرد فيها وأما صلاة العصر فلا إبراد لأن الوقت يكون قد خف الحر فيه نعم صلاة الظهر بالإجماع اللهم إلا أيوجد في هذا شدود ويدل على هذا أنها الظهر حديث بن عمر عند بن ماجه أبردوا بالظهر وعند الطبراني عن عبد الرحمن بن حارثة ومن حديث أبي سعيد عند البخاري وجاء عن غيرهم كصفوان بن مخرمة وابي موسى وبمسعود وجابر والمغيرة طيب هل الجمعة داخلة في الإبراد في وقت الحر في وقت الهاجرة فهل يطلبوا فيها الإبراد عامة أهل العلم يقولون لا وهذا هو الأقرب وما هو السبب ليهما يكون الإبراد في صلاة الجمعة؟ لماذا؟ نعم؟ لأنه إيش؟ لأنه إيش؟ فإذا قضيت صلاة فانتشروا، لكن يمكن يقول يطلب الإبراد وينتشرون العصر. فإن الهاجره إنما قيل لها الهاجره لأن الناس يهجرون الطرقات ويلزمون مساكنهم فطلب الرزق ممكن يكون بعد العصر ماذي إشكال أحسن لهم خيرة نعم كيف إيه لأن الجمعة يطلب فيها ماذا يطلب فيها التبكير من جاء بالساعة الساعة الأولى من جاء في الساعة الثانية إلى آخره فهي مطلوب فيها التبكير فكيف يقال بالإبراد ثم من جاء مبكرا فإن الإبراد لا يزيده إلا مشقة وإذا جاء الناس في وقت مبكر فإنهم لا يحتاجون إلى الإبراد وقت الجمعة غير وقت الظهر ولذلك فإن الأقرب الله أعلى منه ليس فيها ساعة نهي ويمكن أن تصل الجمعة على الأرجح قبل الزوال والأحسن ألا تصل إلا بعده خروج من الخلاف. طيب قوله هنا فإن شدة الحر من فيح جهنم من فيح جهنم هل من هذه تفيد الجنس يعني من جنس فيح جهنم، ولا أن هذا التبعيض هي فعلا حقيقة من فيح جهنم، آه؟ يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، وش الأقرب؟ أقرب إنه حقيقة، حقيقة، وإيش الدليل؟ أدين النبي، أدين الله سبحانه وتعالى للنار بنفسين فسدين، نعم. نفسين. لما اشتكت النار إلى ربها، جيد، وقالت أكل بعضي بعضا إلى آخره. فأذن لها بنفسي نفس بالصيف نفس بالصيف وهو أشد ما نجد من الحر فهذا يحمل على ظاهره يحمل على ظاهره ولا داعي لتأويله والله تعالى أعلم ما متفضل وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض فيحب سجده عليه. أليس كذلك؟ ولا عندكم الترتيب يختلف؟ حديث أنس: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. هذا عندك بعد. هذا عندك بعده؟ طيب.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 من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها نعم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فليصلها إذا ذكرها هذا أمر والأصل في الأمر أنه للوجوب الأمر للوجوب إلا لصالف فليصلها إذا ذكرها فهذا يدل على أنه يجب عليه القضاء يجب عليها القضاء وأن هذا القضاء يكون في الوقت الذي يحصل فيه الذي يحصل فيه التذكر فليصلها إذا ذكرها جيد وهذا يدل على أنه للفور لا يؤخر وأن القضاء ليس على التراخي ولكن إذا قلنا هذا كيف نجيب عن الحديث المخرج في صحيح مسلم في القصة المشهورة وهو وهذا الحديث من جملته حديث الباب لما فاتتهم الصلاة ناموا عن صلاة الفجر فلما فما إقذهم إلا حر الشمس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أيضا عمران ابن حسين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتادوا رواح لهم فاقتادوا رواح لهم شيئا مشوا وفي لفظ في حديث عمران قال ارتحلوا فسار بنا حتى بيضة الشمس ثم نزل فصلى الغدات ومن حديث أبي قتادة فساروا هنيهة ثم نزلوا وفي بعض الروايات حتى خرجوا من الوادي وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليأخذ كل واحد برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فهل يمكن أن يفهم من هذا أن القضاء من نسي صلاة خرج الوقت ما دام خرج فالمسألة فيها ساعة على التراخي الآن استيقظ إنسان الساعة السابعة صباحا قال ما دام الوقت خرج أجل خلني بنام شوي كم ما يفعل بعض الناس خلاص خرج الوقت أبا نام ليصير الساعة ثمان الوقت المعتاد اللي أستيقظ فيه هل يجوز هذا لا ها لا ما يجوز ما يجوز بل يجب عليه أن يصلي إذا استيقظ فإن هذا هو وقتها بالنسبة إليه وبهذا تبرأ ذمته طيب هذه الروايات التي سمعتم هل يمكن لأحد أن يحتج بها على أن المسألة التراخي الجواب لا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شغل يتعلق بمصلحة الصلاة وذلك أنه أخبرهم أن هذا الوادي حضرهم فيه الشيطان فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل منه إلى مكان آخر فهو كما يقول ابن القيم رحمه الله لم يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك على السعة وإنما سار بهم هنيهة فقط أخرجهم من الوادي وهذا لمصلحة الصلاة فإذا أخر الإنسان لمصلحة الصلاة كان يبحث عن الماء إذا كان فاقدا له مثلا فلا إشكال طيب هنا قال فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان هل يقال لمن نام عن صلاة في مكان نقول لا أخرج من البيت هذا حضرك فيه الشيطان وروح صل في مكان آخر أو على الأقل الغرفة هذه اللي نمت فيها لا تصلي فيها اذهب إلى مكان آخر هل يمكن يقال هذا لا يحتمل ولكن يقال صلي في مكانك في بيتك ولا يطالب بالخروج لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه ولم يأمر به ولم ينقل عن أحد من أصحابه لكن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع اطلعه الله عز وجل على هذا في هذا الوادي فذكر العلة وأما نحن فلنطلع على شيء من هذا فيصلي الإنسان في مكانه طيب يقول فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك لا كفارة لها إلا ذلك بمعنى إيش بمعنى أنه لو قال أنا أتوب إلى الله عز وجل هل يجزيه يكفيه التوبة لا لا بد أن يصليها طيب هل يطالب بشيء مع الصلاة كان يقال عليك أن تصوم ثلاثة أيام أو عليك كفارة يمين أو أو عليك عتق رقبة أو عليك طعام عشرة مساكين أو غير هذا لا لا كفارة لها إلا ذلك لا يؤمر بشيء أكثر من هذا نعم فهذا هو الكفارة في حقه طيب جاء في رواية عند مسلم وإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها هل يفهم منه أن الصلاة التي نسيها يصليها إذا ذكرها أو نام عنها يصلي إذا استيقظ ثم إذا جاء من الغد صلاها في وقتها مرة أخرى هل يقال هذا؟ هل يطالب بإعادتها لا. لا طيب ما معنى هذا الحديث فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها وش المراد ايوه فيها الصلاة الجديدة يصليها في وقتها بمعنى أنه خلاص لم يتغير الوقت الصلاة باقي على وقتها يقول الآن هذه عفو صليها حينما استيقظت في غير وقتها صلى العصر في العشاء فإذا كان من الغد فليصليها في وقتها واضح هذا هو المراد والله تعالى أعلم قال أقم الصلاة لذكر أقم الصلاة لذكري هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام بعض الرواة جاء في بعض الروايات هذا الآن من حديث أنس حديث أنس هذا يرويه عن قتادة وأيضا يرويه عن سعيد ابن المسيب جاء من رواية قتادة في صحيح مسلم نعم، بلفظ إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها. فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. هذا السياق ظاهره أنه مكلا من, من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وكذلك أيضا الحديث الأصل في الباب عند مسلم. من رواية سعيد بن المسيب عن أنس وفي تمامه فإن الله قال أقم الصلاة لذكري فهذا ظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم قال قتاده وأقم الصلاة لذكري فهذا ظاهره أنه من كلام من كلام قتاده وعلى كل حال الأقرب أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصل فالأصل في الكلام عدم الإدراج طيب أقم الصلاة لذكري ما وجه الارتباط بين الآية وبين الموضوع أقم الصلاة لذكري نعم نعم. يعني عند تذكرها كيف؟ يعني عند التذكورها. أقِم يعني بمعنى أن الذكر بمعنى التذكر. نعم. أن ال العهدة تخرج بهذا، فهذا هو المأمور به. أقِم الصلاة لذكرِ من التذكر والآية تحتمل معنى آخر. أقِم الصلاة لذكري فالذكر مصدر يأتي بمعنى المفعول أحياناً. أقم الصلاة لذكري يعني إيش ها؟ لذكر لذكر الله تبارك وتعالى نعم لتذكر ربك بها يقول ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها في رواية لمسلم بالنسبة لقوله أقم الصلاة لذكري قال أقم الصلاة للذكرى للذكر يعني التذكر فهذه قراءة في الآية ولكنها ليست متواترة وكان ابن شهاب يقول مسلم وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى طيب من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها كفارتها أن يصليها إلى ذكرها طيب إذا تركها عمدا هذا من نام عن صلاة أو نسيها طيب إذا تركها عامدا مفرطا تساهل ما ركب الساعة لا يريد أن يصلي إلا إذا استيقظ للعمل هل يقضي ولا ما يقضي الحديث في من غلب من نام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس مع النوم تفريط أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالعامد ليس معذورا من نام عن صلأة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها طيب من تركها عمدا متى يصليها يتوب لابد من التوبة لكن هل يصليها ولا خلاص نقول تتوب الجمهور من أهل العلم منهم الأئمة الأربعة يقولون لابد من القضاء ما الدليل على أنه لابد من القضاء قالوا هذا المذكور في الحديث هنا الآن المذكور في الحديث معذور نسيها حتى خرج الوقت وفات المحل ومع ذلك هو مأمور بالقضاء فهذا الذي تركها عمدا قالوا من باب من باب أو من باب أو ثم قالوا هذه الصلاة هي دين وأمانة والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وهي دين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فدين الله أحق أن يقضى فهي في ذمة لا تبرأ إلا بأدائها نعم ومن أهل العلم المنع من, من قال لا يصليها ولا تنفعه ولا تقبل منه ولا تصح فصلاته وعدمها سواء لا تجدي عنه شيئا لماذا؟ قالوا هذه الصلوات وقتها الشارع بمواقيت فإذا صلاها بعد الوقت فهو كمن صلاها قبل الوقت ما تقبل منه ولا تصح وقالوا هذا مثل ليصوم رمضان في شعبان لا يصح ذلك من لأن الشارع وقت هذه الأمور فلا يجوز لأحد أن يتعداها وهذا الإنسان جاء بالعمل على غير الوجه المشروع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد ويقولون أيضا يقولون الآن ما هو الصحة العبادة الصحيحة ما هي الصحة ما هي يقول ذكر الاحتمالات في المراقي يقول وصحة وفاق ذي الوجهين وفاق ذي الوجهين للشرع، وفاق ذي الوجهين يعني ما يحتمل أن يقع على صورة صحيحة وصورة غير صحيحة، يعني فيها أشياء يقولوا لا تقع إلا على صورة واحدة مثل لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كل كهذا ما ما ما تجي عاده صحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا. بدون ميني توافق الشرع فبالوقت وبالصفة فإذا جاء صلى الفجر العصر نائم الأخ من آخر الليل سهران ولا استيقظ إلا العصر فال... فصلاته الفجر العصر هذه لم تقع على الوجه المشروع على تعريف الصحة بأنها وفاق ذي الوجهين للشرع. ومن عرف الصحة، نعم، بأنها أن يحصل الإجذاء وهو أي يسقط لاقتضاء، يسقط الطلب طلب الشارع أو السقوط للقضاء، قالوا هذه غير مجزية ولا تبرأ بها ذمته، فالحاصل أن هذا القول له وجاه وهو قوي ولكن يقال ينبغي على هذا الإنسان أن يتوب وأن يصليها خارج الوقت وقد لا تنفعه ولكن لا يترك الصلاة لكن عليها أن يتوب إلى الله عز وجل ولا بد من التوبة ودمته مشغول خير بريء، فإن صحت توبته فإن الله يغفر الذنوب جميعا لكن يظن أنه إذا صلاها خارج الوقت أن خلاص انتهى كل شيء لا أبداً، لكن لا يترك الصلاة لا يترك الصلاة. والله المستعان طيب يقول فليصلها إذا ذكرها طيب لو تذكر وهو جالس يصلي يعني الآن نسي صلاة المغرب إنسان مسافر مثلا أو وقال أبصلي إذا وصلت ونسي وجاء دخل وتسنن وقيمة صلاة العشاء جلس يصلي وبعدين تذكر أنه لم يصلي المغرب جلس يصلي العيشة فماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليصليها إذا ذكرها فهو الآن تذكرها أثناء الصلاة فهل يقطع صلاته أو لا يقطعها من أهل العلم قال يقطعها لأن الله سلم يقول فليصلها إذا ذكرها ولا يجزئه هنا قلب النية بطبيعة الحال والأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يقطعها وأن هذا من الأعذار التي يسقط معها الترتيب وأن قوله فليصلها إذا ذكرها أن ذلك لا يتنافى مع صلاته للصلاة التي قد دخل فيها فهو مأمور بإتمامها مأمور بإتمامها فليصلها إذا ذكرها فإذا فرغ من هذه الصلاة مباشرة يصلي الصلاة الأخرى وورد بعض الأحاديث التي قد تدل على خلاف ذلك لكنها ضعيفة لا يصح منها شيء لا يصح منها شيء هذه صلاة قد دخل فيها فعليه إتمامها وهكذا لو أنه كان في آخر الوقت ولم يصلي الصلاة الحاضرة وتذكر صلاة أخرى منسيه سيه أو استيقظ من النوم استيقظ وهو لم يصلي صلاة الظهر وجد نفسه باقي على المغرب دقائق وتغرب الشمس فهل يصلي الظهر؟ هل يصليها إذا ذكرها؟ ولا يصلي الصلاة الحاضرة ليدرك الوقت؟ من أدرك ركعة من العصر أو سجدة من العصر، فقد أدرك العصر. ماذا يصنع؟ شو يصلي؟ نقول يصلي إيش؟ الحاضرة. الحاضرة. ليدرك الوقت. فهذه من الحالات أيضا التي يسقط فيها الترتيب. طيب نعم تفضل وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كل... عندنا حديث جابر بعده ولا لا حديث معاذ وطبعا في الترتيب لا شك إن الحديث اللي يقراه الشيخ إنه إنه أقرب وأنسب وأليق أن يكون بعد الحديث السابق المتعلق بالإبراد أنهم كانوا يضعون شيء يدل على أنهم كانوا يصلون الهاجرة. ماشي لكن لكننا نمشي على النسخة اللي معي ومعكم ولا بس الحديث الآخر هو حديث جابر بن عبد الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث سبق أيضا الإشارة إلى بعض ما يتعلق به في الكلام على الإمامة. ومضى حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حينما كان يطيل وحصل ما حصل من انفراد الرجل ثم تكلم في حقه معاذ رضي الله عنه ثم أعطى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه فقال أفتان أنت يا معاذ في آخر باب الإمامة فعلى كل حال معاذ بن جبه رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ليش قال الآخرة لأن ذلك قد يطلق على المغرب جيد فقال عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه وقومه منهم بنو سلمة بنو سلمة بنو سلمة فكان يرجع إليهم فيصلي بهم تلك الصلاة يصلي بهم تلك الصلاة الآن الذي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقع فرضا أو نفلا يقع فرضا لأسباب كثيرة منها أن الإنسان إذا صلى الصلاة المكتوبة العشاء مثلا أو كذا ثم صلىها مرة ثانية لأي سبب من الأسباب فإن التي هي فرضه هي الأولى والثانية والثانية نافلة جيد ولا يظن بمعاد رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنية نافلة ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه يصلي بنية الفريضة. فهذا على كل حال الذي يظهر الله أعلم أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يصلي بهم يصلي بقومه بنية النافلة وقد جاء ما يدل أيضا على ذلك ما يدل على هذا يقول فيصلي بهم تلك الصلاة إذا كان هذا هو المراد هذا هو المعنى فإن هذا يدل على أنه يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل يصح أن يأتم المفترض حولك أن يصلوا الفرض بالمتنفل فمعاذ رضي الله عنه صلى العشاء فهذا دليل على هذه الصورة وأما إتمام المتنفل بالمفترض فإنه يدل عليه أدلة متعددة مثل إيش من يتصدق على هذا فيصلي معه جيد هذا الرجل بدته صلاة الفجر فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه الرجل هو الإمام فمتنفل الآن يصلي خلف مفترض وأيضا في مسجد الخيف نعم جي بهما ترعد فرائصهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا فقال صلينا في رحالنا فقال فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصلي معنا فإنها تكون لكم نافلة هذا متنفل يصلي مع مفترض وأحاديث أخرى متعددة في هذا الموضوع فهذه القضية لا إشكال فيها أن المتنفل يصلي خلف المفترض وهذا الذي عليه عامة أهل العلم لكن يبقى هل المفترض يصلي خلف المتنفل أو لا حديث معاذ هذا يدل على أنه يصلي خلفه يصلي خلفه فهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم أن اختلاف النيات لا يؤثر اختلاف النيات لا يؤثر لو صلى مفترض خلف مفترض هذا يصلي الظهر وذا يصلي العصر فلا إشكال مفترض خلفه متنفل مفترض متنفل خلفه مفترض كل هذا جائز طيب نقرأ الحديث اللي بعده ولا نتوقف كم حديث قرينا أربعة نقرأ واحد تصير خمسة ها ما أطيل عليكم إن شاء الله حتى ينجبر عندكم الترتيب لا نطيل عليكم لكن لو حرصنا قدر لنستطاع أنه ما يقل عن خمسة في كل درس خمسة أحاديث جيد بهذا ننهي إن شاء الله تعالى في أقل من سنتين بقيتا نقلنا في أربع سنوات مضت اثنتان وبقي اثنتان طيب خذل نقرأ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 حديث الإبراد الأمر بالإبراد في شدة الحر ولكن الجواب عن هذا هو ما ذكرت من أنه حتى في حال الإبراد لأنه سيبقى الأرض حارة وهذا معروف في البلاد الحارة المدينة النبوية أحيانا صلاة الفجر تشعر أن الأرض كأنه يخرج منها حرارة كأنك أمامة النور مطفى منذ عهد قريب يعني أن التنور مبصع منذ عهد قريب. للوهج الحرارة صلاة الفجر. الوهج الذي يخرج من الأرض من حراره في صلاة الفجر يعني لم تنطفئ حرارة الشمس. ومن يصلي على الرخام الذي لم يعالج الرخام الأسود مو الرخام الأبيض اللي عند المسجد هذا معالج ما تظهر فيه الحرارة. لكن الرخام الأسود أو الأحمر لو صلى عليه أحد صلاة العصر في وقت الصيف الشديد الحر لا يستطيع أن يصلي يرفع رجلا ويضع أخرى ورأيت من أعاد الصلاة يقول لم أدري ما أقرأ فيها لم أعقل شيئا منها طول الصلاة يرفع رجل ونزل أخرى فال فمهما كان إذا أبرد الإنسان فإن ذلك لا يعني أن الأرض تنطفئ حرارتها وتتحول إلى شيء آخر فإن شدة الحر نعم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه الثوب ما المراد به؟ ها؟ وش اسمه؟ مثل الإزار أو الرداء كمل الرداء؟ ها؟ لا, لا لا لا ليس القميص نعم الرداء الرداء الرداء ومثل ايش؟ إمام لا في الأصل في أصله ذلك في اللغة أصل ذلك يعني لقطعة القماش اللي ممكن تتخذ إزار يعني غير المخيط غير مفصل على الجسم الرداء الإزار ما يضعه بعض الأخوان السودان هنا على الرقبة هذا ثوب يقال له ثوب في عرفنا نحن هذا الثوب بينما في الإطلاق القديم هذا يقال له قميص نعم هذا يقال له قميص وقد يطلق الثوب ويراد به المفصل يعني يقال له المخيط قد يطلق هذا فالمسألة الآن فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه الآن هذا الشيء الذي يبسط الآن هذا ثوب اللي على هذا هالقماش هذا هذا ثوب بسطه ليصلي الإنسان عليه أو بسط سجادة أو بسط لو لو خلع مثلا عمامته وبسطها فهذا لا إشكال فيه هذا بلا إشكال وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الخمرة والخمرة ما هي قطعة صغيرة وش الخمرة نعم قطعة صغيرة جيد. قطعة صغيرة بقدر ما يسجد عليه الإنسان إما من حصير أو غير ذلك مقدار السجود فقط مقدار الوجه الخمرة ثبت أنه السلام سجد على الخمرة فما يضعه الإنسان لبعض أعضائه مما ينفك عنه فهذا لا إشكال فيه لو وضع سجادة أو ربع سجادة أو سجادة مصفوطة فوضعها فصارت بينه وبين الأرض فهذا لا إشكال فيه نعم لكن الكلام فيما يتصل به يعني الآن لو أراد أن يسجد ينزل شماغة بهذه الطريقة على الجبهة ثم يسجد عليه هل له ذلك هل له ذلك لو أن هذا الإنسان وضع وطرت بهذا الشكل بينه وبين الأرض وسجد لو أنه إذا أراد أن يسجد وضع يده في كمه هكذا ثم سجد هذا متصل به الآن يقوم معه ويقعد معه زيد. أما الصورة الأولى التي ذكرناها أن يبسط ثوبا غير متصل به فهذا لا إشكال في الجواز لا إشكال فيه يبقى النظر في الصورة هذه نقول الأولى أن لا يفعل ذلك فلا يحول بينه وبين مواضع السجود سواء كانت على الأرض مباشرة أو بينه وبين الأرض سجاد فرش أو غير ذلك لا يكون بينه وبين الأرض أو ما عليها ما غطيت به سترت به الأرض لا يكون بينه وبينها شيء حائل هذا الأصل فإذا وضع شيئا كان يدخل يده في قمه فهذا لا إشكال فيه ولا حرج إذا دعت الحاج إليه فشدة البرودة أو شدة أو شدة الحرارة فهذا الحديث فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه فعامة أهل العلم جمهور من العلماء يقولون يمكن أن يضع يده في كمه يمكن أن يأخذ طرف الإمامة ويضعه يسجد عليه أو غير ذلك فهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم وما يدل على أن الصلاة تصح ولو وجد حائل بينه وبين موضع المواضع السجود بين الأعضاء وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى سجد في ماء وطين نعم حتى رؤية ذلك في جبهته صلى الله عليه وسلم فإذا سجد مرة أخرى تكون جبهته مغطاة بالطين، فهذا يمكن أن يقال أن الطين صار حائلا بينه وبين وبين الأرض ملتصق بالملتصق بالجبهة، نعم، كما في حديث أبي سعيد الخدري أيضا، أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين، وفي البخاري عن الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه هذا صريح على العمامة والقلنسوة ويداه ويداه في كمه فإذا هذا نقول إذا احتاج الإنسان فلا بأس من غير حاجة هل الصلاة تبطل نقول لا تبطل سبق الكلام على هذا في الكلام على مواضع السجود ولا لا ليس كذلك قلنا ليسد وهم نزل إشماغه صلاة صحيحة طيب توقف عند هذا طبعا فيه مسألة أشرت إليها في المرة الماضية اللي هي مسألة الصلاة في أوقات النهي يتعلق هذا بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها فليصلها إذا ذكرها وكذلك أيضا الحديث الآخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فلا يجلس حتى يصلي حتى يصلي ركعتين نعم فمثل هذا الآن لا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه المسألة تكلمنا عليها فيما سبق نعم وقلنا أن الأحاديث التي وردت فيها متقابلة نعم أنها متقابلة و... وهي أحاديث كثيرة في الباب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا الحديث اللي تكلمنا عليه من قبل بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب وبعد العصر حتى تغرب فكذلك أيضا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وما يقابل ذلك من الأحاديث كحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي تساعة من ليل أو نهار حديث أم سلمة في الصحيحين أنه قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وحديث أبي ذر أيضا صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي والحديث اللي عندنا من نام عن صلاة أو نسيها نعم وحديث يزيد بن الأسود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته القصة المعروفة جاء برجلين نعم وحديث من يصدق على هذا وحديث بلال لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع صوتاً عليه في الجنة فأخبره أنه ما توضأ في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صلى, إلا صلى ركعتين فمن أهل العلم من قال أن أحاديث النهي لا صلاة بعد الصبح إلى آخره أن هذا مخصوص بالأحاديث الأخرى وبعبارة أخرى قالوا كل صلاة لها سبب إذا كانت فائته مثلا أو من نام عنها أو نسيها أو طاف بالبيت أو دخل المسجد إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإن ذوات الأسباب هذه تصلى في أوقات النهي لا صلاة نكر في سياق النهي أو يمكن أن يكون في سياق النفي المضمن معنى النهي ويكون ذلك مخصوصا بالأدلة الأدلة الأخرى فقوله لا صلاة هذا عام في إيش في الصلوات بعد العصر خاص في الأوقات وقوله من نام عن صلاة أو نسيها هذا إيش خاص في الصلوات عام في الأوقات فليصلها إذا ذكرها فكل واحد من هذه الأحاديث فيه عموم من وجه وخصوص من وجه ومثل هذا يمكن الجمع فيه بأن يقال بأن دوات الأسباب لا إشكال في أنها تصلى ولو في وقت النهي فالأدلة هذه تدل على هذا المعنى والله تعالى أعلم والمسألة سبق وأن تكلمنا عليها ولا حاجة لإعادة التفصيل الذي ذكرناه فليراجع عند الكلام على حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وتكلمنا على مسألة بعد الصبح هل المراد به الصبح يعني الصلاة الصبح فيجوز الإنسان يصلي قبلها ما شاء ولا المقصود به طلوع الفجر، وذكرنا جملة من الأدلة المصرحة بأن المراد طلوع الفجر، وأن الإنسان إذا طلع الفجر فلا يصلي إلا الركعتين فقط، سنة الفجر، ولا يصلي غير ذلك. ذكرنا جملة من الأدلة الدالة على هذا المعنى، وأما بعد العصر. تذكرنا من الأدلة ما يدل على أن ذلك مقيد بما لم تصفر الشمس فللإنسان أن يصلي اختيارا بعد العصر حتى وقت الاصفرار يصلي فإذا صفرت الشمس فهذا وقت النهي وأما قبل العصر فلا إشكال أن يصلي فليس المقصود به بعد العصر أي بعد دخول وقت العصر كل هذا سبق الكلام عليه طيب يقول الأخ قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه في الذي جاء متأخرا وفتته صلاة الجماعة هل إذا كان وقت نهي مثلا بعد العصر أو بعد الفجر وأنا قد صليت الفريضة وجاء أحد يصلي أصلي معه نعم هذا كان الفجر يكون هذا من دوات الأسباب يقول هل ورد نهي عن التشمير في الصلاة ومن مراد التشمير هل سبق الكلام على هذه المسألة نعم لا يكف ثوبا نعم ولا شعرا قلنا من أجل أن هذه الأشياء تسجد معه تكلمنا على هذا اللباس اللي نابسه الآن لو أنه صلوه بهذه الطريقة هل يعتبر هذا من كف الثوب أو أن هذه طبيعة لباسها كما يقال في العمامة بأنه لا يؤمر بحلها المرأة في ظفري عندما تربط شعرها وتلويه في مؤخرة الرأس هل تصلي بهذه الطريقة ولا الأفضل أنها تحل هل إذا كنت أصلي تحيه المسجد وجاء أحد المسجد فلما جاء في الصف سلم فهل لي أن أرد عليه بالإشارة بنية نعم في النافلة ترد بالإشارة نعم يقول عمر رضي الله عنه لما طعن قطع صلاته وسأل عن الذي طعنه ثم يقال بأنه أكمل ما بقي من صلاته فكيف ذلك وهو قطع صلاته وتكلم على كل حال أنا لا أعرف أنه أكمل هذه الصلاة التي قطعها وإنما حمل إلى بيته فصلى بعد ذلك. لكن مسألة الكلام في الصلاة لعذر لا إشكال فيه. لعذر بمعنى مثلما قل الناس وكذا. وكذلك مسألة السهو لو أنه الظهر صلى ركعتين كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم. فتكلم لما قال ذو اليدين أقصِرَت الصلاة تكلمنا على هذه المسألة في السهو. فالصلاة ما تمت فهذا كلام واقع فيها لكنه لا يبطلها فهو للعذر كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه قد فرغ منها ومن كان يعلم أن الصلاة لم تتم فهم بين شاكها القصرة وبين متكلم لمصلحتها فهذا لا إشكال فيه يقول أحيانا لو فاتت بعض الركعات وقاموا يقف يقضون الفائت فإن بعضهم من تأخر يتخذون لهم إماما منهم وهم يصلون الإشكال هنا أن الإمام المتخذ لهم ينشئ الصلاة وفي نيته الإمام لا إشكال في هذا سبق الكلام على هذه المسألة يقول الصلاة على فراش من الاسفنج هل تجوز؟ نعم تجوز تجوز والأحسن أن يصلي على شيء نعم طيب يقول بعض السجاد تبطن بالإسفنج الأحسن أن لا تكون كذلك الأحسن لكن الصلاة صحيحة يقول هناك مساجد تعرف بالتأخير في مثل صلاة الفجر والعصر فهل ينكر على إمة هذه المساجد على كل حال الذين يؤخرون حتى الإسفار هؤلاء خالفوا السنة واختاروا الوقت المفضول لكنهم لا زالوا يصلون في الوقت بعضها هؤلاء يتبنى مذهبا كالأحناف مثلا الأسفار أفضل وهم ذهبوا مرجوح في هذه المسألة ومنهم من يفعل ذلك بزعمه إرفاقا بالناس يقول من أجل لتفوت الصلاة يدرك لكن هل يحصل هذا فعلا أبدا تجد الرجل يستيقظ يسمع الناس يصلون يقول إيه في أبروح المسجد اللي يتأخر وإذا نظرت إلى هذا المسجد اللي يتأخر تجد أنه يصلي معه عدد كبير من الناس أكثرهم يقضون وتأتي جماعة أخرى وتصلي هذول إذن تعارفوا على أن المسألة فيها سعة فصاروا يؤخرون ها يقضون يعني فاتهم الركعة الأولى مثلا أو أدركوا التشهد فهو يكون موقع نفسه على هذا فكأنه طيب يقول الدف للنساء مباح فهل هو مباح بإطلاق فمثلا ضرب الدف الدف يجوز للنساء في الزواج وفي العيد عيد الفطر يوم واحد والأضحى يوم العيد وثلاث أيام التشريق يقول أنا أضع أطرف الغطرة تحت جبهة عند السجود يكون لدي حساسية من الغبار ونحوها هذا إذا كان الإنسان هذا مثل حر الشمس وأشد فلا بأس العذر يكفي هذا صلى الله عليه وسلم